قاسيم فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة من نور يستضعف طائفة ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة We moeten de in de stad in de in de وحرمنا عليه وقالناه <سؤال> إلى <سؤال> أمي كي تقرعين وولا تخزن ولتعلم ولتعلم قفلة من أهلها فوجب فيه آردونين يقتت الآن فوجب فيه أتى من شيعتي وذا من me mm -hmm. كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا عباراً في الأرض of Yeah, <laughs> وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولنا إلى الظل فقال شاءته إحداه ما تمشي ولا استحيا فجنت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتيها وقال الرب اهل الرسول صلى الله وما أريد أن أشفق عليك فلما قضى موسا الأجل وسار بأهله آلس من جانب الطوم Vinnen. فَلَمَّا فلما رآها تهتز يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمين يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء لفضيله الدكتور فاسقين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قال Oh! لعلي أطلع إلى تكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقَبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى الكتاب مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا قرون الأولى بصائر للناس بصائر وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى موسى الْأَمْرَ ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصير بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقول يا مثل ما أُوتِيَ موسى، أَوَلَمْ يَكْفُرُ بِمَا أُوتِيَ موسى مِنْ قبل I'm نا له القول لعلهم وإذا سمعوا اللغة وأعرضوا عنه وقالوا وتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أصببت ولكن الله وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف امضينا اولم نمذكر لهم ارا من امين يوجب ثمرات كل شيء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 وكم أهل من قريت بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وما وما أوتيتم من شيء فمتاع الآيات الدنيا وزينتها وما فلا تعطي قال الذين أفقى عليهم القول ربنا فعميت عليهم الأولى له الحمد في الاولى والان تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن فَتَهُمُ مِنْ ظُلُمَاتِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق الله. أقل الله وظل عَنْهُمْ مَا كانوا يفترون إِنَّ قارون كان من قوم فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالرصبة قال له قول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. إن الله <تصفيق> مثل ما قَارُونُ قارون إنه لذو حظ نظيم وقال You what? أحسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وكانه بالأمس يقولون in وَلَا تَجْعَلْنَ فِيهَا